نعم شرب من قبلنا ها شرب من مننا ما لا ينسى وهذا الامر يا اخواني الكرام هو راي علماء الاحناف اشهر من قال بهذا هم الاحناف وهذا رأي وحقيقة من الآراء الصائبه جدا في علوم القران لانه لا يعقل ابدا ان اقرا سوره كامله سوره كامله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 القرآن دينه وشارع كتابه هداية كذلك قصة سيدنا موسى قصة سيدنا موسى شبط القصص هي أبرا عنهم قصة موسى وقصة اسمين القارون عند قارونة كان المقوم موسى فقاب عليهم وقتينهم من القرون قصة موسى وقصة قارون هل هذا عبس هل يليقوا بكلام الله عز وجل أن أقول إنما هو للتشريع استحالة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 فعلى طريق الإمام الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله احتج بهذه الآيات على جواز أن يكون المهر منفع على جواز أن يكون المهر منفع لأبو الزوغ آه هيب منفع اللي عم يشتغل عند ابوها عضو سبين ويبدل مهر فالإمام الشافعي يعلق،, يعلق ويقول هذا أمر عجيب لأن الشافعي رحمه الله كان يقول إيه شرع من قبلنا ليس شرع المنى فكيف يتاكد للشيخ الامام الشافعي ان يقول بهذا من قصه موسى صلى الله عليه وسلم يقصد في تناقض واضح يقول شر من قبلنا مش شرعنا مش شرع مين ومنين الامام الشافعي يحتج بقصه ايه ها موسى كان منين الشافعي يقول شر من قبلنا مش شرع لنا وفي نفس الوقت يعتجب قصة نوسى على أن المهر ممكن يكون منفع ده الحافظ الكثير وهو شفعين مذهب من كبار العمام الشفعية الذين يجمعون بين الفقه والحديث تدميذ من تلمزة المدرسة ايه رأيكم في الكلام ده؟ ده كلام يعني أقصد أن تدميذ الإمام الشفعي أو تدميذ من تلمزة الشفعية وهو الحافظ الكثير بيمسك ايه؟ حاجة على الإمام الشريف ودي تناقض وهذا كلام فعلا يعني هذا ما يليقه بالقرآن القرآن مش عبث كما يريد مثلا سورة سورة يشط الأعراف وفاجأ أن القرآن الكريم أطالى نفس فيها جدا الدم وهو يسلق قصة موسى الله الله هذا عبث هل هو تسالي حاشة لله من هو عبادة وفي نفس الوقت شرع لنا منا ينسى إذا نسك خلاص إذا نسك خلاص يبقى نقول كلا شرع من قبلنا شرع من قبلنا ها؟ وهذا هو القول الرجل وهو قوله مين السادة الأحناف خول السادة الأحناف رضوان الله يعنيه شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسك ما لم يلغى ما لم عليه خلاص يا إخواني وأن كان شفاء المزل التنمية كان حنبلي مثلا وزيما تلمزيته في كسير في, في, في المشلج نقول العلوم اخرى ااا يعني النقطه النقطه موضوع الاسرائيليين بصراحه يعني موضوع الاسرائيليين ده انا احب اذكر فيه كثيرا ويمكن انا بقوله عادي على اساس ان الموضوع ده بالنسبه انا شخصيا المفرح من المفروق بينه يعني موضوع مفروق بين ففوجئت ان نوصل عندي اكوان الفرا وانا احب ان اذكر بالشكل مين عندي هنا اخوات في الشربين مكتهدات جداً في دراسة علم التفسير صحيح. صحيح. عندنا أخوات هنا كلمات مكتهدات في علم التفسير وقراءة التفسير بان عندهم همّة في قراءة التفسير ممكن تفوق رجالي مثل للفراغ أو, أو, أو لهمتهن العالم الأخوات دولي اللي هروا التفسير بأروني من قرطوبي كتاب القرطوض لا مش كتاب سهل أفاً إذا القرطبي ده, ده كفار جامع في علوم كثيرة جدا إذا شقت نحو القرآن ففي القرطبي إذا شقت قراءات القرآن ففي القرطبي إذا شقت تفسير في القرطبي إذا شقت قصص القرآن في القرطبي يعني مثلا ممكن آية مثلا أقول لك مثلا عليه آية مثلا 30-40 إيه مسألة من هذا الذي عنده هذه الطاقة ده أنت عشان تقرأه تتعب فما بلك بالابتباه بأي ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ مش محاخذ، أنا بكلم على نفطة بعينيها أن الإمام القرطبي كان يعمى بالإسرائيل والأخوات بالذات اللي أنا شفت وراءهم اللي هما بذكروا من القرطبي لا يهتمنا بتنقية التفسير من الإسرائيل وهذا أمر صدري منذ فترة بس طبعا أنا ما بحبش الدكة بس هذه المسائل ولكن أنا أقول هذا من باب النصيح من دهن النص. الاسرائيليات سؤال بس اه لو كنا عاوزين نعرف يعني هل من, من مدرسه التفسير بالمأثور ولا التفسير <تصفيق> هو الاغلب عليه التفسير بالمأثور لان الايه وقطبرح ان الله رحمه واسعه كان ملكيه مثلا. و منهم عن كتب عن كتب المذهب واشهر كتاب ما ادخل عنه كتاب احكام القرآن لابن عربي يعني انا لما اشتريت كتاب احكام القرآن لابن عربي من مسجد الفاروق حاولت ان انا ابص افرق بين الخطيب وكتاب ابن عربي فوجئت ان المسائل بتاعه ابن عربي كلها منقوله فين في يعني كلها خطوبه يوميه عن كتاب ابن عربي فهو يعني امام الخطيب يعنى بالصحيح كذلك انا ولي الاخوات ايه كلمات احنا عندنا شرطين عندنا امرين بالنسبه لاسرائيل قوم نبي سلام حدثوا عن بدو عنه ولا الايه وحديثوا عن بني اسرائيل ولا حرك خلاص السلام عليكم عن بني اسرائيل ولا حرك فهذا هذا الحديث مطلق بلا قيد أول زي ما انت عايز عن الإسرائيليات ونقل عن الخروج فبعض أهل العلم احتجوا جهاز الحديث وأكثروا جدا من النقل عن الإسرائيليات في كل كتب العلم إسرائيليات إسرائيليات وخاصة في كتب التفسير هناك كتب مليئة بالإسرائيليات مليئة بالإسرائيليات زي كتاب عن رأيس المجانس لإمام السعيش العجيب أنك لما تقرأ الكتاب ترجمه الامام السعيدي تفاجئ انه ايه؟ تكر فيها في التفاسير عالم وفقيح ومفسر ولو مش عارف ليه تستغرب ازاي عالم كبير زيه في ترجمه في اسمع ليه العلماء من كل صوب وحد وتفاجئ بان كتابه مليء بالاسرائيلات انا الوقت استغرب السبب في ذلك انهم اخذوا مطلقه حديث ايه عن بني اسرائيل ولا حاجه لا لا انا شيء مع احترامي لك احنا عندنا ربنا عايز ده يقول في القران الكريم في سوره ايه البقره ها وقال ايه عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومن ايمننا على فمن سحاق القران الكريم انه يصدق الكتب السابقه التوراوه والانجيل ومن صفات القران الكريم انه يامن على هذه الكتب فانك ما تجيش تفصل بالقران الكريم ما تجيش تعقب على القران الكريم ما تجيش تبيين مجمل القران الكريم ما تجيش تقيد مطلق القران الكريم ما تجيش تخصص عموم القران الكريم بالاصريات وبعدين تقول لي ولا حرج نقول هناك صبت أساتي في التعامل مع الإسرائيل إيه صبت؟ ومهين منها معهم بل القرآن الكريم مهين عن كتب السريفة مهين عن كتب السريفة فهذا تضييق لهذا, لهذا الباب فين هل هي منع؟ لما تأخذ مثلا تأخذ أخذ أهل كاف وتجيب لي اسمه أصلي اسم صفانوس وأخ تنيوس والكلب مش عارج سفون إيه وأعجوا فين وفابق ان ان كنت في باب لباب ان ان كنت في عصر وانتقلت مرة أخرى إلى عصر أخر ازال هذا باللغة العربية وهذا باللغة الله أعلم بها لإما سوريانية لإما رومانية لإما عبرية لإما آرامية الله أعلم ففي باك وأسماع عجيبة وألفاظ ما تخليني في القرآن خليني في القرآن والحافظ ابن كسير رحمة الله عليه كان يقول لطريقة ابن الحافظ ابن, ابن تيمية في التعامل مع الإسرائيل. ابن لك الإسرائيليات ابن تيمية كله طريقة يقولك إيه؟ موافقات للقرآن لا نأخذ بها غير موافقات للقرآن لا نأخذ بها مسكوط عمل المسكوط عمل ابن تيمية قال عنها هو دي شبب إيه؟ نقضة نقضة عنها كثير من إحيانات يعني الكلام ماني بوجوده من عندي؟ وأكد عن هذا الكلام ده إنه من عندي بمعنى إن لو عندك اعتراض والحاجة تعترض علي إذا أعرف حاجة برضو تعترض علي شرطة أساسية في النقل عن هذه الكتب إن القرآن هو دايه بنفس المصعبات ومهيمنا, ومهيمنا علي يا أخوان هناك قصفة القرآن الكريم هناك قصفة القرآن الكريم وحكاية القرآن الكريم عن بعض الأنبياء السادقين وينا أنبياء بلق إسرائيل تفاجأ أن القصة كلمة ونصر <تصفيق> أيها الفنان <فلح>؟ القصة إيه <تصفيق> كلمة <نص. تصفيق> وبعدين ترى في التفسير تقول جيدا قصة طويلة وقصة كاملة متكاملة تستغرق الله هو المفسر فيعقب على القرآن اه انا لا احاول بس يكونوا معنا ايات اللي المفترض ده بيعقر القران يعني القران في نقص وبيكمله القران في عجز هو بيكمله وموضوعه كبير جدا عايز تشوف الكلام ده بصوت صاد او صوت الانبياء طب ممكن هو المهيمن ولا الاسرائيليه هي <مدلع> لا مش على سبيل العذر مش على سبيل العذر والهيمنه هنا للاسرائيليات هو ربنا سبحانه وتعالى لم اقتصر على جسد من الطين انما اقتصر عليه بحكمه ليس عن عي ولا فتاه ولا عجز حسبنا ولكن الموضوع ما فيه لما ربنا عز وجل أحمل ذكرى أسناء أصحاب الكافر إنما أحملهم إيه؟ لحكمة الموضوع مش فخصوص لهم صح؟ لما ربنا عز وجل أحمل اسم مغاتل عزيز في سورة يوسف لحكمة إن هي مش الموضوع اللي الموضوع يحص المجتمع ده صح؟ لحكمة احنا نقول له اي اسمه اي اسمه زولايكة دي من هنا الله في إسرائيليات اه ماذا ولذلك كده تقول لي وما ناخد ايه بالإسرائيليات اقول لك في الوعص كما ورد عنا بيشهر صلى الله في قصر الذي قتل اليد اتنين السحر الغار السحر الغار أصعاب الغار الأبرس والأقرع الأبواء, الأبواء كل دي قصر قصر الجرائب صح؟ صحيح القصة الضيطة أقولها نقول عن منبر ونقف نحكي على أساس إذنها إيه؟ وعص مثاله لما أقف عن منبر أقول إيه؟ قال عيسى ابن مريم صلى الله عليه وآله وسلم حب الدنيا رأس كل قطيع إيه رأيك جميل. آه، كلام مين؟ ها كلام مين؟ وعص أقول وعص قصة مثلا القصة الحديث المشروع اللي إحنا بنقرأ في العقيدة إن كان فيه اتنين أخين أخ عابد وأخ اللهي الأخ العابد طول الليل بيعبد ربنا والله يجي أخر النهار يقول له اتق الله ما يتقش الله اتق الله ما يتقش اتق الله وينجي أخر مرة بقى شوه منه قال والله من التدفل الجنة فخبض الله عز وجل روحهما وأحفرهما من هذا الذي عليه عليك والحديث ثابت يبا الحديث ايه وعش ربش وعش وعش, وعش. بايه في الوعش ولكنك انت تفسر بقى القران يبقى بتقول ان الاسرائيليات مهمه على المصحف بس ما انت يا دكتور انت ايمينيه ثاني الشيخ اسمه ثاني والشيخ اسمه ديتميه لو كتاب صغير كده اسمه ايه ها في في, في, في اصول الكتاب الصغير ده به بي العلماء اشهر واحد اعتنى به بي على الاطلاق ها ها ها اشهر واحد يتم وهو الحافظ بن كثير نلخصه في سنه الصغيره في مقدمة في مقدمه التفسير بتاعه مين منقوله ده في الزمن الحاضر الشيخ بن عثمان بن بداي شرح بسيط وتعليقات في وصول التفسير لا اللي هي مقدمه في وصول التفسير للشيخ بن عثمان ايوه في مقدمه التفسير ja, de her er det er det, se det er det var det var min testen, og så er de et synes de bety sais de ben smart i klint. Det ve高 vi sagde, men vi skulle leide på! Ja, under hvor te skater. Med jennes 3 funksjoner. Mester i drag av det ikke, men يعني يقول لك اللي يضر انك انت تقول تسمي النمله اللي, اللي سليمان ما يضرش ده كلام مين يعني, يعني من أفضل مين؟ يعني اخذ الكلام ده ده مسكوت عنه الموعد بس. الموعد بس. الموعد بس. والموعد انا قصد حضرتك ان احنا ناخد من حضرتك المسكوت عنه والمواعظ اه المواعظ بس مواعظ بس بقى انك انت قصصا بالقران المواعظ اللي تتبشى مع مع العالم. مع الشرع الكريم عام يا يعني يا اخوه يعني الكلام معايا يعني اصلا عايز يقول يعني, يعني تتمشى مع التفسير لا مش شرط التفسير افادي ممكن يبقى كلام عادي يعني مثلا اصلا عايز يكلمني مثلا في الزهد في الدنيا يريد موعظه مثلا عن بني اسرائيل كلمه هنا تم هنا كلام من الكلام اللي هو اللي اقراه عنه يفسر بالقران هو دي الكلام افادي خلاص يا حبايبي ادى اول حاجه المقدمه بتاعت دي زي ما دي اليو في مجموعه فدور بتاعته لا موجوده بتشبع لي وحده في بتاعته وموجوده في مجموعه فدور مقدمه فوق التنشيط وابنوا شيئين شرحها والشرح بتاعها موجود خلاص بس ولكن الجسير مرد يسرس مع تحريف الشديد وعناياته بالتنفير وعناياته بالذكر الإسرائيليات والتنبيح عليها والتحذير منها إلا أن الشيخ الإسرائيلي وقع في الإسرائيل هل ترى الإسرائيل؟ في تفسير سورة لا في تفسير سورة لا في تفسير سورة يوسف أكثر منها يمكن أنت الغالي تكره التفسير إن شاءك النشوح تصد حكاياتك مش, حكايات. مش شبك، القرآن مش شبك هيبة القرآن الذي في الصدور تضيع صح؟ بواحد ها؟ شارع من خلاله شارع من خلاله ما لن يمس اتنين شارع ثلاثة الترجم شارع من خلاله نجد شارع من خلاله شارع من خلاله نأخذ شرح من قبلنا موجود ب... يعني يكون ثابت عندنا يعني القران وسنه لا ضروري يعني القران وسنه ب... بادوات الطبق لا ب... يعني ناخد بضوابطه ممكن نقول نسكت شويه بس هو مش بس الاخوات يخليهم معانا بص بالنسبه للترجمه موضوع الترجمه ده ممكن احنا ما نبتكلوش اصلا من هقوله يعني ممكن احنا كمسلمين نتكلم العربيه لا نحتاج ولا لكن في ناس كثيره جدا في العالم وباكد الحاجه لترجمه القران لا ترجمت من اللغة, اللغة اللغة اه ترجمت من اللغة, اللغة العربية اللغة. الى لغة الاخرى القرآن الكريم نعبز فما انفعش لما تقول هل تجوز ترجمة القرآن الحفية لا لا لا. ينفعش. لا تجوز ترجمة القرآن الحفية ايه اتقول له صاد ترجمة جدا <تصفيق> انفهام مين ترجمه دي الاسلام را دي ما استديمش ادي حاج الامر التاني الامر التاني عملي تبيهون لازم يكون غامل شرق دانه يكون يصري اللغة العربية هي اللغة المترجم عليها- 저희가 اللغة المترجم اليها قالçon آخ عادل الحديد عايز يترجم القرآن من اللغة العربية- اللغة الإنغيزية وهو يفعل العربية أم LU connect فن يترجم ЯкOO by القرآن ولا معاين optimized فنزم يكون غامل كنت بيت صح يعرف تحتشير ايوه صح حاضر مسؤليه بالتاكيد الحديث على لسه جاي خلاص يا